بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا يصفه أم انقص منه قليلا أوزد عليه ورتني القرآن ترتيلا إنا سنقي عليك قولا تقيلا إن ناشئة الليل هي أشد ذوقا وأقوى مطيلة إن ناشئة الليل هي أشد ذوقا وأقوى مطيلة إن ملك في المها رسل حوا طويلة اسم ربك وثبت إليه تبيلا رب المشرق والمغرب لا إله إلا هو فاتقذه وكيلا واصبر على ما يقولون وهجرهم هجرا جميلا وذرني والمكربين أولي النعمة ومهجلهم قليلا إن لدينا أنكالا وجحيما وطعاما و عذابا لينا يوم ترجف الأرض والجبال وكانت الجبال كثيرا مهينا إن أرسل الله إليكم رسولا شاهدا عليكم شاهدا عليكم كما أرسل فأصى فلعون الرسول فأخذناه أخذا وبينا فكيف تتقون إن كفرتم يوما يجعل الولدان شيبا السماء منفطر به كان وعبه مفعولا إن هذه تذكرة فمن شاء واتقذ <تصفيق> إلى ربه سبيلا